بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى.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 ما ماته فقبره ثم إذا ساء الشرك كلا لم ما يقض ما أمره فالينظر الإنسان إلى طعامه أن صبنا الماء صب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 فإذا جاءت الصاخ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شخلو وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبار ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر.